واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب وَلَا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم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 111. نصيبا مفروضا 112. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 113. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا 111. إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 112. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين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 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِن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 111. وصية من الله والله عليم حليم 112. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز 111. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 112. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم 111. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا 112. والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما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 119. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهم إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف 114. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 115. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا 116. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه 119. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وليرا 110. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 119. وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم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 119. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة 110. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 111. إن الله كان عليما حكيما 112. ومن لم يستطع منكم قولا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 111. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 112. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 113. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا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 إِ اللهَّ كانََ بِكُّ شيءَيْءٍ عَليمَا وَلِكُل جَعللنا مَوَالَ مَِّا تَرَكَ الْوالدانِ وَْأَقبُون والَّذينَ عقدتْ أيمانَكُمْ فَآتُهُم نَصيبَهُم إِ اللهَّ كانَانَ على كلِّ شيءَيئ شَهدَا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 والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا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 119. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 110. ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا 111. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وَكَانَ وكان بِهِم بهم عليما 112. إن الله لا يظلم مثقال ذرة 113. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدمه أجرا عظيما 114. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 121. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.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 124. وآتيناهم ملكا عظيما 125. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا 126. إن الذين كفروا بآياتنا سوف ق م نَ ب يتس جودهُ بََّنهُ جُودًا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 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وَإِلَى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم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 وَمَا وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 110. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 119. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 110. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 111. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 112. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلاهَدَنَا وَمصرابَم مستُسْتَقِيمَا وَمَي يُطِ الَّ نَ وَروسُول فَأُولائِكَ مَعََّينَ أَنعمَ اللهَّهُ عَلَيهِم مِنََّ بِّينَ وَِّدّقينَ وَالشهدَا وَالشُهَدَِ وَصَّالِخِي وَحَسُونَ أُولائكَ 119. وذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 110. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 111. منكم لمن ليبطئا فإن أصابتكم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 112. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 113. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 114. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إِ كَيدَ الشَّيقان كَانَ برَعفَ أَلَم كَرَرائِلَ الذيينَ قِيلَ لَهُم كُّ عدِيَكُمْ وَأَطمُ الصلَةَ وَآتُ الزَّك فَلََّا كُتِبَعَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ إذَا فَيقُم مِنهُم يَقْشَوون الن سَكَ خَشيَةِ الله أَوْ أَشَدَّ خَش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 وَلَ رَدُّهُ إلىلَ وَصُول وَإِلَ أُل الأأَمْرِ مِنْهُمْ لعَمَهُ الَّينَ يَسْتَ بِطُونَهُ مِنهُ وَلَو ل كَبْن اللهَّ عَلَْيكُم وَرَحْمَتُونَ التَّبعَعْتُم الشَّيطانَ إِللاا قَليلَ فَقاتِفِي سَبِ اللهِ لا تُكََّفُ إِللا نَفْسَك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا 122. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 123. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 125. وإذا حييتم 129. فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا 120. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 119. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضمن الله فلن تجد له سبيلا 110. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا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 119. فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 110. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا 111. ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة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 وَكَانَم اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَا وَمَْ يَقتُ الْ المُؤمنِنَ مُتَ مِدَزَجَزَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضُرِبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا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 ان الذين توفاهم الملائكه وهم يحيطون بهم قالوا في ما كنتم قالو كنا مستضعفين في الارض قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم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 وَلْتَأْتِ قَائْفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مقر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذاَا قَوتُم الصوَلَ تَبَدكُم اللهَّه طِيامَو وَقُودَو وَعَلَ جُلوبِكُم فَإذاَا قُ مَأنَّاتُم فَأَقيِيمُ الصولَ إَِّ الصوَلَ تَكَانَت عَلَم مُؤمنِنينَ كِتابَابًَا ولا تَنِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِن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 111. إن الله كان غفورا رحيما 112. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم 113. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما 114. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا بما يعملون محيطا 112. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 113. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم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 111. ليكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 112. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك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 وساءت مصيرا إن الله لا يَغْفِرُ أن يشرك بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُغَيِّرُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ 119. فليغيرن خلق الله ومن يتخل الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم 119. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 110. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا 111. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا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 قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِمْ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَنِ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَغْبُنَّ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَماَا تَفعللُوا مِنْ خَرِ فَإِن اللهه كَ بِهِ عليمَا وَإِنِ مرَأةٌ خافَت مِ بَرلِهَا نُشزًا أَ إعْرَابَ فَل جُناحَ لَْهِمَا أَ يُصْلِحَ بَنَهُ مَا صُحَا وَصُحُ خَ وَحضِرَة الأافُسُ الشح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 111. الله كان رفورا رحيما 112. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما 113. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 165. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا 167. ولله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا مَنْ كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة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 سَوَّلَا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُبْلِ لِلَّهِ فَلَا تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا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 111. ولن تجد لهم نصيرا 112. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. 119. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما 110. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما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 وَكَانَ اللَّهُ الله غفورا يَسْأَلُكَ أَهْلُ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 113. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أين الله جهرا 114. 124. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلقانا مبينا 125. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا وَلِيًا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ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 وََّ بِّينَ مِن بَعْد وَأَو حَينَ إِلَ إبهِمَ وَإِسمَاعِلَ وَإِسحافَ وَعقُوبَ وَْأَسْبطِ وَعيسَ وَأَُّوبَيونُ سوَوغارونَ وَسُلَم.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 وَكَانَ وكان الله عزيزا حكيما 112. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 113. والملائكة يشهدون 114. وكفى بالله شهيدا 115. إن الذين قَد وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا 111. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 112. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا 113. وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها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 117. الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 118. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون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 وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا والله بكل شيء عليم